تتمه باب ش د ة الخلق والضخم والصمعري الشديد قال الراجز وصاحب لي صمعري جحنبي كالليث خناب أ ش م صقعب يشد شد العنبان الاشعب جحنب وجحنب من صفات القصار والمراد به في هذا الموضع الصلب الشديد والخناب والصقعب من أ و ص ا ف الطويل و ا ل أ ش م الذي يرتفع أ ن ف ه وترد أ ر ن ب ت ه والعنبان أ ن اتيس من ا ل ض ب ا ء الطويل ا ل ق ر ن و ا ل أ ش ع ب المتفرق القرني ر ي د أ ن ه صار فيه شعب وقيل ا ل أ ش ع ب الذي يتباعد ما بين طرفي القرنين انتهى و ا ل ع م ر س من الرجال الشديد والمسدن الكثير اللحم قال الشاعر فازت ح ل ي ل ة نودل بهبنقع رخو العظام مسدن عدل الشوى س م ح يبول السجل وهو لشقه قل لابن عمك لا تروغ في الثرى فازت ز وقوله ج برجل ت ه أ ح م لا خير فيه أي فازت به ه و و أحمق ع ن ضخم ا لا قليل ل الأكل والشرب وهو مع ذلك كسلان يقول لم يقم للبول وبال في موضعه لقدره ي في ر أراد همه وهو وهو موضعه مع نائم يقم إذا وكسله وقوله أن تروغ في الترى أ ي لا يحملك الكسل على أ ن لا تقوم وتتصرف ويروى ا ي ب وقيل ل السخل وهو ب ش ه ع راع ن أنه ي ي ب و السخل من الغنم إلى جنبه وهو لا يبالي إلى بذلك وقيل من جنبه وهو في النودل أ ن ه ا ل م س ت ر خ اللحم والهبنقع ايضا الذي يحب حديث النساء انتهى والجراضم الضخم والموثق الخلقي الشديد الخلقي وإنه لملاحك الخلق ويقال ذلك في الإبل والنحض الكثير اللحم ويقال انه ل ل ل إ ب و ا ح اللحم ض الكثير ويقال إ ن لذو م ض غ ة إ ذ ا كان من سوسه اللحم و العترس الضابط الشديد و يقال رجل نشز إ ذ ا كان قد غلظ و عبل و رجل بعيد الصدر إ ذ ا كان لا ي ع ط ف ورجل عجرم وعجارم شديد ويقال لكل شديد صمعر والغضنفر الغليظ الخلق والمتغضن الغليظ الغضون والجبز من الرجال الكز الغليظ ويقال جاء بخبزته ج ب ي ز ة أ ي ف ط ي ر ة والجهضه الغليظ الجنبين و ا ل أ ك ب د العظيم البطين والحشور المنتفج الجنبين والدلامز القوي الشديد ورجل مشبوح العظام إ ذ ا كان عريضها ورجل ذو ض ب ا ر ة مجتمع الخلق وهو مضبر بين ا ل ض ب ا ر ة والزفر القوي على الحمل يقال لتجدنه زفرا بحمله ويقال مر بكاره فالزفرها أ ي احتملها ويقال إ ن ه لمعتل بحمله وقد اعتلى به أ ي مضطرع به مطيق له والع ل و د بتشديد الدار الغرير وقيل الكبير قال أ ب و أ س ي د ة الدبيري إ ن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يجدي علينا غناهما هما سيدان يزعمان و إ ن م ا يسوداننا أ ن يسرت غنماهما ك أ ن ه م ا ضبان ضبا ع ر ا د ة كبيران علودان صفرا كشاهما ف إ ن يحبلا لا يوجدا في ح ب ا ل ة و إ ن ي ر ص د يوما يخب ر ص د ا ه م ا الشرح يسرت الغنم إ ذ ا كثرت أ و ل ا د ه ا و أ ل ب ا ن ه ا لا يجدي علينا لا ينفعنا أن يستغني لأنهما يستغني ي لا ج ويروى ا ل ن ا يشدان ف ق ن بضبين ا شبههما جحراهما بقرب شجرة يقال لها عرابة ثم شجرة بقرب ا فإذا صار الشجرة أرصانها ل أصل ض ب بقرب يحفر في في ي جحره جحره شجرة خرج من جحره صار في أصل الشجرة أو و و علودان ي وعلودان ي ا ل أ و ل ى بتشديد الدار والثاني اللام كذا و ا ل ك ش يقول ة شحمة صفراء في يرصدهما ي ي ر من ح هذان الرجلان لا يطمع أ ح د في خيرهما و إ ن اجتهد في التلطف لهما و ا ل م د ا ر ا كما لا يطمع في اصطياد الضبين ا ل ذ ي ن ذكرهما انتهى و ا ل م ض ف ابو د العظيم ا ل ج ي ن النجم ص ط ع الشاب الشديد ا ل و ر ن ف ش ا ل ض خ ا ليست ج ب ن من البطني النجم العظيم كل والحوشب قال ل شيء ي أبو ب ح و ش ب ة يبيت خ م ا ر ه ا حتى الصباح ملصقا ب غ ر ا ئ الشرح ويروى ملزقا معناه أ ن ه ا ليست ب ص غ ي ر ة ا ل ر أ س صلعاء فيحتاج خ م ا ر ه ا أ ن يحتال له حتى يثبت على ر أ س ه ا ب أ ن يلصق بغراء و ا ل م ر أ ة التي على ر أ س ه ا شعر خمارها يلزم ر أ س ه ا وقيل إ ن معناه انها ليست ب ص غ ي ر ة السن لا تحسن أ ن تختمر فخمارها يبيت على ر أ س ه ا بغراء وقيل سوي انه شعر مزور في رأسها وهي تطوف ليلها فتصبح وقد في فتصبح جف ليلها ا ت و ق ي لعظيم إنه ل الجشم أ ي الجوف ف إ ذ ا تبتر لحمه قيل إ ن ه لخضى بضا و إ ن ه لخضوان و إ ذ ا كان براق الجلد مكتنزا قيل إ ن ه ل ذ ي ئ س مثل فيعل ويقال للشديد العضل دائص مثال فعل ف إ ذ ا كنت لا تستطيع أ ن تقبض عليه من ش د ة عضله وتفلته منك قيل إ ن ه لدي ا ص ويقال له إ ذ ا ما برق أ ن ه انه, أنه لدملص ودلامص ودلامص ودمارص ويقال ويقال للرجل العظيم ا ل ج ث ة قنخر وقناخر ويقال للرجل الضخم ا ل أ س و د دحسمان ودحمسان وبدنا ل ر ج ل إ ذ ا سمن وضخم ف إ ذ ا انفتق وكثر لحمه قيل إ ن ه لحفضاج وعفضاج وعفاضج ض ج و ع ف ا وقال أ ب و مهدي إ ن فلانا لمعصوب ما عفضج قال هميان بن ق ح ا ف ة السعدي أنعت عاججا قرما بالهدير الخلق بالهدير ضضاضب وقد د م سنما ا ا السراث عفاضجا ه ج عبل الشرح و روى بعض العلماء عضافجا ومعناه كمعنى عفاضج و ع ا ج د له عجيج أ ي هدير واضطر ف أ ظ ه ر التضعيف والضباطب الموثق الخلق والدماهج الذي يحمل حمل بعيرين و ا ل د ه م ج ة ضرب من المشي و ا ل و أ ى الصلب الشديد وثرات كل شيء اعلاه انتهى فاذا استرخى لحمه واتسع جلده قيل انه لوخواخ وبخباخ والفدغم الضخم من الرجال الحسن الخلق والزهم الكثير الشحم والحاذر الكثير اللحم والريان الكاسي القصب المستوي ا ل ل خ قال و ض ف ن د الشاعر ك ث ي ر اللحم والمبدان ا ل ك و ر ل س ي واني لمبدان إ ن الحي أ خ ص ب وفي إ ذ ا اشتد الزمان شحوب أخذ فأخصب منه حاجته بذل ومن إ ن أجدب ب آثر ا الجوع, الجوع والبلغة ل أهله على ه وصبر م الرجال ع ي ش فشحب الزاهق وهو الذي انقى مخه كله والانقاء وقوع المخ في القصب وليس بمنتهى السمن والبختري الجسيم السمين الحسن الميس بيده والشحشاح القوي المشايح على ا ل ض ي ع ة قال الراجز لو ربط الفيل بحبل ا ل ق ن د ل إ ذ ا لما قام لما يلقى الشقي تمد كفاه بخضرا اثر ف إ ن تاباها ترد ا ل أ ص ب ح محرما في كف شحشاح قوي الشرح القنجل والقنجلي العبد ولم يكن للشاعر بد من أ ن ي أ ت ي به على طريق النسب ل أ ن حرف الروي من ا ل أ ب ي ا ت الياء وياء ا ل إ ط ل ا ق لا تكون رويا وياء النسب تكون رويا م ث ق ل ة و م خ ف ف ة ومثله قول ا ل آ خ ر إ ن ي لمن أ ن ك ر ن ي ابن ا ل ي س ر ب ي قتلت علباء وهند الجمل والخضراء الدلو والفري التي قد خرزت وفرغ منها يريد أ ن ه يستقي بهذه التي لو ربط الفيل بحبلها ما صبر على الاستقاء بها فان ت ا ب ا يريد ت أ ب ى أ ن يستقي بها ت ر د ا ل أ ص ب ح وهو الصوت يريد أ ن ه ض ل ب بالصوت في الموضع الذي يقع عليه الرداء وهو العاتق والظهر والمحرم الصوت الجديد الذي لم يمرن طرقه أ ي لين انتهى ومنهم الخاضي غير مهموس وهو الكثير اللحم يقال خ ض ى ي خ ض و خ ض و ا ومنهم التار وهو الكثير اللحم يقال قد تر يتر تراره ومنهم ا ل ج ع ظ ا ي ة وهو الكثير اللحم ص ا ل أ و قصر ويقال الدعكايه قال لما ر أ ي ت رجلا دعكايه عكوه اذا مشى درحايا الشرح العكوك السمين والدرحايا القصير انتهى والهلقس الشديد والدراهس الشديد ومثله الدخنس والعشوز قال الراجز و ق ر ب و ا كل جلال دخنس عبل القرى جنادف عجنس ترى على هامته كالبرنس الشرح الجلال الكبير من ا ل إ ب ل الذي قد عظم خلقه والعبل الضخم والقرى الظهر والجنادف من صفات القصير و ك أ ن ه يريد الصلب في هذا الموضع وعجنس شديد ويوصف به العظيم الخلق وقوله كالبرنس يعني من الوبر يريد أ ن ه م قربوا للارتحال كل بعير هذا وصفه انتهى ومثل الدخنسي العضمز وكان ا ا والجخادي وهما الضخم ل ج ح د ي من ل شيء و ل الحادر ع ك م م ص كل شيء والأنثى عكمصة وكان والأنثى شيء رجل يكنى ابا العكمص و العملط الشديد من الرجال و المتل الشديد و العبنبل الجسيم العظيم قال البولاني لما ر أ ت أ ن زوجت حزنبلا ذا ش ي ب ة يمشي ا ل ه و ي ن حوقلا إ ذ ا تناغيه الفتاه ج ف ل ا وقام يدعو ربه تبتلا قالت له مت وشيكا عجلا كنت أ ر ي د ناشيا عبمبلا الشرح الحزنبل, الحزنبل القصير و ان ج ف لم ذهب يكن من حروفه لانه في معناه و وشيكا نعت لمصدر محذوف كانه قال مت موتا وشيكا عجيلا انتهى و ا ل ث و ه د التام اللحم يقال غلام ث و ه د و فوهد و الصهتم الشديد قال الشاعر عرضت لنا تمشي فيعرض دونها أ ع ث ى غيور فاحش متزغم فعدا على الركبان غير مهلل ب ه ر ا و ة شكس ا ل خ ل ي ق ة صهتم الشرح الأعثى الكثير الشعر و ا ل ك ب ي ر ا ل ل ح ي ة فاحش ق ب ي ح الكلام ويعطي ا و ي ع ا ي ويعطي ويعطي ويعطي ويعطي ويعطي و ل ع ط ي و ي ع ل ي ويعطي و ي أنه ع و ا ع ل ى الركبان ب ع ط ي و ي ط ر د ه م بها حتى لا ي ق ر ب و ي ع ط لأجل غ ي ر ت ه ع ط ي ويعطي ويعطي ويعطي و محمد و ق د ر و و ب ع ط ي ويعطي بكسر الصاد وكذا ا ا ا ل ل ت ء وروى س ر بكسر ي وبلياء الصاد المفتوحة مثال على ج وجدت هذا البيت في غير كتاب يعقوب صهتم بالتاء بفتحتين والكدر الشاب ا ل ح ا د ر الشديد والضوطر العظيم م انتهى باب شدة الخلق ا شدة ل خ و ض الباب العشرون باب ضعف الخلق راجع في فقه ا ل ل غ ة فصل اللؤم و ا ل خ س ة وفصل سوء الخلق ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والثلاثين بعد المئه ة يقال يبط يقول قال الكوميت فأي يكون ي قال الرجل إذا العرب ما وضط وبعض وضط ضعف ومنا وبطن وما ما يدينا بأيد فإن نعفو فنحن ل ذكر ا أهل وإن ن ي د الكميت ع ق فقابرين ا الشرح ب ذ ر ا ل في هذه ا ل ق ص ي د ة فضل عدنان على قحطان يقول, يقول أ ي شيء يكون من فعلنا من عفو عنكم أ و عقاب لكم ب أ ي د ق و ي ة لا ضعاف ولا مريضه ة ويقال يدي ي الرجل د من يده إ ذ ا أ ص ا ب ه ا بلاء أ ب ط ل ه ا و أ ه ل ك ه ا ويقولون في دعائهم على ا ل إ ن س ا ن ما له يدي من يده وقوله إ ن نرد العقاب ف ق ا د ر ي ن هو منصوب بفعل محذوف ونصبه على الحال والتقدير فنحن نفعله قادرين ويكو جواب الشرط ا ل أ و ل والفاء وما بعدها جواب الشرط الثاني و ا ل ط ر في البيت الثاني إ ل ى إ ث ب ا ت الواو في الفعل المجزوم الذي للشرط والشعراء تفعل مثل هذا ويقدر النحويون أ ن الجازم حذف ا ل ح ر ك ة التي كانت في ا ل أ ص ل للواو ومثله أ ل م ي أ ت ي ك و ا ل أ ن ب ا ء تنمي انتهى قال و ا ل ص د ي ق الضعيف والسغل الرجل الضعيف ويدعى الكبير إ ذ ا كان ضعيفا رطلا والغلام الذي لم تشتد عظامه رطل ا قال أ ب ا ق الدبيري كيف ترون عظبي وحسلي أ ل م أ ك ن أ س ق ط كل حسلي ولا أ ق ي م للغلام الرطلي الشرح الحسل السوق والحسل ولد الضب و إ ن م ا شبهه به للجبن والضعف ويروى كل سفل وهو الرجل الضعيف وفيه أ ر ب ع لغات سفل وسفل وسفل, وسفل, وسفل وقوله س ف ل و ولا أ ق ي م الغلام الرطلي أ ي لا أ ر ى له مقدارا ومنزله وهذا الحرف يروى بكسر الراء وروى ا ل ر و ا ة هذا الشعر بالفتح مات أ ب و ه ا جلعد من القدم و آ د م ب ن الطين رطب محتلم انتهى ويقال قد انقهل فما يطيق ب ر ا ح ة والانقهلال السقوط والضعف و أ ن ش د و ر أ ي ت ه لما مررت ببيته وقد انقهل فما يطيق ب ر ا ح ة الشرح يريد أ ن ه ضعيف لا قوه به ولا حراك انتهى والهد من الرجال الضعيف قال الشاعر ليسوا بها ل د ي ن في الحروب إ ذ ا تحزم فوق الحراقف النطق الشرح الحراقف أطراف جمع عظام وهي يشده الوركين والنطق جمع نطاق ما يشده الإنسان في وسطه ويجوز أ ن يعني بالنطق المناطق جمع م ن ط ق ة وتحزم تشد يعني أ ن ه م ليسوا بضعفاء إ ذ ا تحزموا أ ي تهياوا للحرب ويجوز أ ن يعني أ ن ه م ليسوا بضعفاء في الوقت الذي تتحزم الرجال فيه بالمناطق و إ ن لم يتحزموا ويحتمل أ ن يريد أ ن ه م ليسوا بضعفاء إ ذ ا تحزمت النساء بالنطق وجمعنا عليهن ثيابهن م خ ا ف ة السباع يعني نساءهم و إ ن م ا يريد الوقت الذي في مثله تتحزم النساء بالنطق انتهى و ا ل ط ف ي ش والزنجيل مثله قال, قال الفراء الزنجيل وهو الصواب قال الراجز لما ر أ ت بعيلها زنجيلا طفيش أ ن لا يملك ا ل ف ص ي ل ة قالت له م ق ا ل ة تفصيلا ليتك كنت ح ي ض ة تنصيلا الشرح قوله لا يملك الفصيل يريد أ ن ه لا يمكنه أ ن يضبط فصيلا لضعفه ويجوز أ ن يريد أ ن ه فقير لا يملك هذا القدر من المال فكيف يملك ما فوقه والتفسير ا ل أ و ل يوافق معنى ما تقدم من الشعر ل أ ن ه ذكر ا ل ز ن ج ي ل والطفنشا وهذان من أ و ص ا ف الضعيف في نفسه وعنت بقولها م ق ا ل ة تفصيل ة أ ي م ق ا ل ة م ف ص ل ة فوضع المصدر موضع ا ن ع ت كما تقول الرجل رضا أ ي مرضي و ا ل م ف ص ل ة ا ل م ب ي ن ة يقال فصلت الكلام إ ذ ا بينته وقولها ح ي ض ة تمصيل ة أ ي ح ي ض ة م ا ص ل ة وهي ا ل س ا ئ ل ة ا ل ق ا ط ر ة أ ي ليتك كنت دما سائلا كدم الحيض ووضع المصدر موضع الوصف بالفاعل كما, يقول كما يقال و ل ك م ي ق ا رجل صوم بمعنى صائم وفطر بمعنى مفطر تمنت أ ل ا يخلق فيصير على خلق ا ل إ ن س ا ن وليست فيه ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ح م و د ة التي ينبغي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن عليها ا انتهى ويقال إنه لغص من الرجال إذا كان إنه من ي لغص ض ع ف ويقال رجل زميل وزمال و ز م ي ل ة إ ذ ا كان ضعيفا والعواوير الضعفاء الواحد عوار قال ا ل أ ع ش ى جندك الطارف التليد من السادات أ ه ل القباب والاكال غير ميل ولا عواوير في الهيجى ولا عزل ولا أ ك ف ا ل الشرح يمدح بذلك ا ل أ س و د بن المنذر اللخمي والطارف المستحدث والتليد القديم الموروث عن ا ل آ ب ا ء قيل في معناه كل جند لك استحدثته فله شرف ومجد متقدم فهو طريف عندك وتليد في محله وشرفه ومقداره يريد و ا كان مقيما عندهم ثم انتقل إ ل ي ه المعنى أ ن ك ملك ابن الملوك والاكال أ ش ي ا ء كانت الملوك تعطيها أ ش ر ا ف الناس وساداتهم مثل ا ل إ ق ط ا ع ا ت ثم وصفهم ب أ ن ه م غير ميل والاميل أ م ي ل ل لا ل ذ ي سيف ا معه و أ الذي لا يثبت على الفرس مثل الكفل والعزل الذين لا سلاح معهم انتهى قال والضغبوس والجمع ضغابيس الضعفاء شبه بنبث ضعيف يقال له الضغابيس والمتين الضعيف من كل شيء والوغب الضعيف و أ ن ش د ل أ ب ي محمد الفقعسي إ ن ا بنوا اغلب جهم والثاب عبل ا ل ز ر ا ع ي ن حديد ا ل أ ن ي ا ب لا ضرع إ ذ ا غدا ولا ناب ضبارم تزور منه ا ل أ و غ ا ب الشرح ا ل أ غ ل ب الغليظ ا ل ر ق ب ة والجهم الغليظ الوجه و ا ل ج ه و م ة ك ث ر ة لحم الوجه و ا ل و س ا ب الذي يسب على الناس والضبارم الشديد وهو من صفات ا ل أ س د و تزور تعدل يريد يعدل عنه الضعاف ه ي ب ة له وهذه الصفات ا ل م ت ق د م ة هي من صفات ا ل أ س د و أ ر ا د الشاعر وهو من بني أ س د أ ن أ س د بن خ ز ي م ة اسمه أ س د وهو على صفات ا ل أ س د في ا ل ش د ة و ا ل ج ر أ ة والضرع الضعيف الجسم والناب المسن الهرم والناب صفه من صفات الناقه المسنه الهرم ة فاستعاره في هذا الموضع انتهى والضرع والغس وهم مسعود الضعيف القليل الصبر الفسل من الرجال وهم الأغساس قال زهير بن مسعود الضبي جمعت له زهير جمعت بن من اغار ح الدجا المتسعر منها فلم لا ينج يمت فطعنة أرقه إن وإن س و ل ب م م غ ا ل ش ر أغار ح ا ل ض ب ة يوم أ ا ض غ على بني فرير وبحتر فقتل زهير بن مسعود الحليس بن وهب من بني بحتر وهزمت بحتر وفرير فقال زهير في ذلك شعرا فيه هذان البيتان يقول, يقول إ ن نجا من ا ل ط ع ن ة فلم تكن برقيتي انما أ خ ر أ ج ل ه و إ ن يمت فمثل هذه ا ل ط ع ن ة قتل ل أ ن ه ا طعنه رجل غير غس والمغمر الغمر الذي لا بصر له ب ا ل أ م و ر ولا ت ج ر ب ة وفي البيت الثاني شرطان أ ح د ه م ا إ ن ينجو و ا ل آ خ ر إ ن يمت وحدهما أ معطوف على ا ل آ خ ر والفاء وما بعدها تصلح أ ن تكون جوابا بالشرطين كقولك إ ن أ ت ي ت ن ي و ت أ خ ر ت عني ف أ ن ا واثق بك وهذا ظاهر في النحو ليس بقويا في المعنى لأنه لا يحسن أن يقول ظاهر لأنه المعنى لا في في ليس يحسن زيد سلم الطعنة أن إن من فقد طعنه رجل قوي عالم بموضع الطعن فعلى ق د قوي بموضع عالم الطعن ع ل ف هذا يكون الشرط محذوف الجواب وقد دل عليه ما تقدم من قوله ولم أ ر ق ه ولو جعلنا قوله فلم أ ر ط ه قد أ غ ن ى عن جواب الشرط وقام مقامه لم يحصل ل أ ن فعل الشرط إ ن كان مجزوما لم يحصل أن ل ا يكون بعده جواب له ولا يكون متقدما عليه مغنيا عن جواب الشرط قال أ ب و محمد والمعنى الوجه والركيك هذا لا على الوجه المتقدم انتهى قال الفسل الضعيف على على عندي قال جميل بن مرسد فلا تكونن ركيكا سنتلا لعوا و إ ن لاقيته تقهلا و إ ن ح ط أ ت كتفيه زرملا أ و خر يكبو جزعا وهوزلا الشرح ا ل ه و ز ل ة البول و ا ل ه و ز ل ة التغوط إ ذ ا كان سهلا التنتل القدر العاجز واللعو السيء الخلق والتقهل شكوى ا ل ح ا ج ة و ح ط ا ت ضربت كتفيه بيدك وزرمل سلح ة وقد تقهل جلده وتقحل إ ذ ا يبس انتهى و ا ل و ق و ا ط الضعيف ويقال للرجل إ ذ ا جزع على الجوع وانكسر عليه إ ن ه لحجز ورجل سغل و ا م ر أ ة س غ ل ة ب ا د ي ة السغل وهو أ ن يضطرب خلقه ويضعف ورجل فيه عصل وهو أ ع ص ل و ا م ر أ ة عصلاء وهو أ ن يكون فيه التواء والوغل الضعيف المقصر في ا ل أ م و ر تقصيرا والوغد الضعيف والوغد الصبي أ ي ض ا ومنهم المقرقم وهو مثل المحسل احسالا ومثله المحجن إ ح ج ا ن ا وهو ا ل س ي ء ا ل غ ذ ا ء الضعيف والواهن الضعيف في قوته الذي لا بطش عنده من الضعف والسقيح البطيء القيام من الضعف والسطيح أ ي ض ا الذي يولد ضعيفا فلا يقدر على القعود والقيام ولا يزال مستلقيا و إ ن م ا سمي سطيح الكاهن سطيحا ل أ ن ه كان كذلك وكان إ ذ ا غضب فيما يقال قعد و ا ل م ت أ ذ ف الورع الضعيف الوغد من الرجال وقال الفراء سمعت يقول اتراني ل يقول د ب ي ي ر أ ضوره ضعيفا لا أ د ف ع عن نفسي انتهى باب ضعف الخلق الباب الحادي والعشرون باب الهزال راجع تراد الضامر وترتيبه الألفاظ الكتابية باب تراد في المهزول الضامر الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين اللغة بعد في في وفي فقه اللغة فصول الهزال وترتيبه الصفحة ا ل خ س يقال ن ي هزل الرجل يهزل هزالا ونحل, ونحل ينحل نحولا وهو ذهاب الجسم من وجع أ و غيره ومنهم المدخول وهو الذي غيبه شر من مراته في الهزال والمخرنشم الضامر المهزول والمجرف تجريفا ا ل أ ع ج ف من بعد س م ن والمسلهم المجبر في جسمه الذي لا ترى عليه ن ع م ة والساهم الذابل الشفتين المتغير الوجه والرازح الشديد الهزال وبه سراق رزح يرزح رزاحا والرازم الذي لا يقدر على القيام يقال رزم يرزم رزاما والاقورار ي الضمر وتغير السبر والسبر الماء الذي يظهر من ا ل ط ل ا و ة والحسن يقال اقوار فهو يقوار واقوار فهو يقوار ق و ا ر ا ر ا والشحوب الهزال شحب يشحب و أ ص ب ح فلان منضما أ ي ضامرا ورجل منقوف الوجه ضامر الوجه ومختل الجسم ضامر الجسم وضارع الجسم بين الضروع و أ م ا ا ل ض ر ا ع ة فهي الذل يقال رجل ضارع بين ا ل ض ر ا ع ة وهو قافل الجسم وقاحل الجسم أ ي يابس الجسم ويقال لما يبس من الخشب القفل وشذب يشذب شذوبا إ ذ ا ضمر وشسب مثلها وشسف يشسف شسوفا يبسا وتخدد هزل واضطرب لحمه و إ ن ه لمنخوب الجسم والدانق الساقط المهزول من الرجال قال زياد الملقطي اق علينا وهو شر آ ي ق ي وجاءنا من بعد بالبهالق ي إ ن ذوات الدل والبخانق ي قتلن ا كل وامق وعاشق ي حتى تراه كالسليم الدانق الشرح يقال ي آق أ ورايت ق أوقا أ إذا ش ف ق ل أبو أ محمد هكذا ر ه بالشين معجمة في تفسير هذا الشعر. ورأيت في الشعر هذا موضع آ خ ر ا ل أ و ق و الثقل وهو مشهور وينبغي على هذا أ ن يقال ا ل أ و ق و ا ل إ س ر ا ف و ا ل ب ه ا ل ق ا ل أ ب ا ط ي ل و ا ل أ ع ا ج ي ب بهلق له بالكلام أ ي كلمه بكلام لا يحصل منه على شيء والبخانق جمع بخنق وهو خ ر ق ة تغطي بها ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا ما قبل منه وما دبر سوى وسطه وقيل تلقيها ا ل م ر أ ة على عاتقها و ر أ س ه ا تغطي ا ل ر أ س والعنق والعاتق يجمع جانباها ويخاطان تحت الزقن ويقال ا الشكل والوامق المحب ا ل ل ل ل د و س اللذير و قد خل جسمه وهو يخل خلا واختل أ ي ض ا اختلالا ويقال هزل الرجل دابته يهزلها هزلا وقد أ ه ز ل الناس إ ذ ا ف ش ى في أ م و ا ل ه م الهزال قال الراجز يا أ م عبد الله لا تستعجلي ورفعي زلازل المرجل ي إ ن ا إ ذ ا مر زمان معضل يهزل ي ومن يهزل ومن لا يهزل يعه وكل يبتليه مبتل ي يعه تصيبه بلية ومن لم يهزل زيد الشرح عها قال لم تنزل به أبو ومن أ ع ا ه الرجل فهو معيه إ ذ ا أ ص ا ب ماشيته ا ل ع ا ه ة ف إ ذ ا موتت قيل هزل يهزل هزلا ف إ ذ ا هزلت ولم تمت قيل قد أ ه ز ل الرجل فهو, فهو مهزل و أ ن ش د أ ب و ح ن ي ف ة الدينوري انا اذا مر زمان معضل يهزل ي ان نهزل ومن ََ لا َ يهزل َِِْ ي ُ ع ِ ه وكل ٌَُّ يبتليه ََِِْ مبتلى َُِْ وقال في تفسيره اي من لا تموت ماشيته تقع فيها العاهه و أ م ا الروايه ا ل أ و ل ى وهو إ س ك ا ن اللام من يهزل ا ل أ و ل ف إ ن إ ع ر ا ب يهزل الرفع ولكن الشاعر أ س ك ن ه ل ل ض ر و ر ة ويكون يهزل هذا تفسيرا لفعل مضمر محذوف من اللفظ بعد إ ذ ا ل أ ن إ ذ ا التي للزمان المستقبل فيها معنى الشرط فاحتاجت إ ل ى الفعل ل أ ج ل معنى الشرط و إ ذ ا ت أ خ ر الفعل عنها ووليها الاسم ق د ر ل ه فعل قبله و ج ع ل الرمه ف ع ل ل ا م ت أ خ تفسيراً له و ث ل اذا ف ع الذي بلغ ع ابن ل إذا ابي موسى بلال بلغته فقام ب ف أ س بين و س ل ي ك جازر تقدره إ ذ ا بلغ ابن أ ب ي موسى بلال بلغته ومثل إ س ك ا ن اللام هنا إ س ك ا ن الباء في قوله فاليوم أ ش ر ب غير مستحقبي ومثله سير بني العم ف ا ل أ ه و ا ز منزلكم ونهر ت ي ر ا فما تعرفكم العرب يريد تعرفكم ووجه هذه الضرورة أنهم يجعلون المضموم هذه أنهم الحرف للإعراف كالحرف الذي هو مضموم في حشو ا ل ك ل م ة إ ذ ا كانت على ث ل ا ث ة أ ح ر ف و أ و س ط ه ا مضموم كقولك عنق و ع ن ق و ط ن ب و ط ن ب فيقدر الشاعر الحرف الذي بعد حرف ا ل إ ع ر ا ب ك أ ن ه من نفس ا ل ك ل م ة و إ ذ ا قدرت مثل هذا في يهزل ف إ س ك ا ن ه أ ح س ن وذلك أ ن ك تقدره ث ل ا ث ة أ ح ر ف أو سوسطها وهي اللام ح ر ف مضموم م والزاي قبلها ك س و ر ة ف أ ن ك إ ذ ا جعلتها ك ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة خرجت عن أ و ز ا ن الثلاثي ل أ ن ه ا تصير في لفظ فعل بكسر الفاء وضم العين وهذا أو وأما قوله ومن كلامهم كلامهم يهزل يهزل المثال ليس من ليس من من في يريد ماله من الهزال يريد ت ك ه و ه ه يهزل ومن لا يهزل ماله يقيم على إصلاحه يُعِه م ومن يقيم ل لا على حتى ي ي أن ر أن ان ل على ماله ويصلحه والذي يضيعه ويهمله كلاهما تصيب ماله العاهة ذ ي يقوم يضيعه تصيب يريد أ ب ل ي ة الزمان الذي ذكره وهو قوله هزل الرجل موتت ماشيته أ ي من تمت ماشيته ومن لا تمت تصبه ع ا ه ا و أ ر ا د بقوله تمت ماشيته أ ي يموت بعضها ل أ ن ه إ ذ ا ماتت كلها لم يكن لهما تقع فيه ا ل ع ا ه ا ويكون يعه جوابا لهما ويجوز أ ن يكون يعه جوابا للثاني ويكون جواب ا ل أ و ل محذوفا ك أ ن ه قال ل ومن ي ه ز ت م ويهزل ت م ا ش ت يعطب يتلف يمتنع يكون ي على عم أشبهه أو أن وما ولا الوجه الموت و ماله هذا ه قد في ر و ا ي ة أ ب ي حنيفه مرفوع وفسره هو فقال أ ي من لا تموت ماشيته تقع فيها ا ل ع ا ه ة و ا ل أ م ر ا ض وقال يهزل ا ل أ و ل من الهزال أ ي الزمان الصعب يهزل ماشيته ومن لا تمت و ماشيته أ ص ا ب ت ه ا ا ل ع ا ه ة ذكر أ ب و ح ن ي ف ة ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر ولم يذكر ا ل أ و س ط والظاهر على روايته وتفسيره أ ن يكون ا ل أ و س ط من هزل يهزل إ ذ ا ماتت ماشيته و إ ن يهزل شرط ويهزل المرفوع المتقدم قبله قد سد مسد الجواب ويجعل في يهزل الذي للشرط ضمير فاعل يعود إ ل ى مر الزمان ومر الزمان ليست له م ا ش ي ة ولا يقال هزل الزمان إ ذ ا ماتت فيه ا ل م ا ش ي ة ولكن على طريق المجازي ن س ب الفعل إ ل ي ه ل أ ن ه فيه وقع ويكون مر مرفوعا محذوف تقديره إذا كان مر زمان أو وقع أو حدث أو تقديره كان زمان مر مر زمان ما إذا بفعل أشبه ذلك حدث ويكون المعنى على هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن ه إ ن مر زمان يهزل تموت ا ل م ا ش ي ة فيه يهزل الناس تذهب أ ج س ا م ه م والشرط إ ذ ا كان بفعل مجزوم قبح ان لا يقع بعده جواب له وأن يكون الكلام المقدم قد أغنى عن الجواب وهذا أغنى عن يحسن في الماضي الكلام المقدم قد أنا آتيك إن أتيتني. قال و ل ك أ ن آتيك أتيتني إن ق ا أ ب و محمد ولا أ ع ر ف بعد هذه ا ل أ ب ي ا ت من ا ل أ ر ج و ز ة شيئا ف إ ن كان بعدها ما يكون جوابا ل إ ذ ا فقد تم الكلام و إ ن لم يكن بعدها شيء فالجواب محذوف تقديره وقوله وكل يبتليه مبتلي أ ي كل الناس تلحقه م ح ن ة من ش د ة هذا الزمان انتهى ويقال أ ن ض ي ت ناقتي انضاء و أ ح ر ف ت ه ا إ ح ر ا ف ا و أ ح ر س ت ه ا إ ح ر ا س ا إ ذ ا هزلتها ف أ ذ ه ب ت لحمها وقد أ ر ز ي ت ه ا إ ر ز ا ء اذا تركتها لا تنبعث هزالا انتهى باب الهزال الباب ا ا ن ل ث يقال والعشرون باب ا ل ف خفة ة راجع باب ا ل ل ل ح م في فقه ا غلام ة ا ص ف ح ة ل خ س ي يقال ن غلام فيه ض ا و ي ة وغلام ضاوي والضوى الهزال والضرب من الرجال ا ل خفيف اللحم و إ ذ ا كان الرجل ليس بالغليظ وبالقضيف قيل له صدع وكل وسط من الرجال والظباء صدع والسمسم ا من الرجال الخفيف ر ج ا ا ل ل الجسم والشخت والنحيف الدقيقان من ا ل أ ص ل ليس من الهزال والقضيف القليل اللحم الدقيق العظم وقد قضف ق ض ا ف ة والمشلى والممشوق واحد والسمعمع اللطيف الدقيق الخفيف في عمله والمرهف القليل اللحم لطيف البطن والعش القليل اللحم والمهلوس الذي ي أ ك ل ولا يرى أ ث ر ذلك عليه في جسمه والمالوس مهموس الذي لا عقل و ا ل م ن ه و س القليل اللحم و إ ن س م ن ه والقشوان القليل اللحم و أ ن ش د ل أ ب ي سوداء العجلي ألم ل ل تر ق ش و اسره ن يشتم أ ت ي وإني ب من و الرجل ح د خ ب ي فما ضاعني واندراؤه بالعلى تعريضه علي وإني ل د ي ر ا ش ر أسرة ح اهله ل ل ر ج أ ا ل أ د ن و ن الخبير الذي يخبر ا ل أ م و ر يعرف باطنه كذا وقوله من واحد كقوله أ ن ا به من إ ن س ا ن لعالم أ ي أ ن ا به إ ن س ا ن عالم أ ي من الناس العلماء به وضاعني أ ف ز ع ن ي والضوع الفزع ويحكى أيضا أن الضوع التحريك والتعريض أي يلفظ اللافظ بكلام فيه شتم ومعايب ويومئ ويكون أيضا التحريك يلفظ فيه يصرح التعريض يصرح ويكون بكلام بالكلام أن أن أن اللافظ إنسان لا يصرح باسمه لا بالشتم التعريض إلى شتم ويضع في موضعه كلاما أ ص ل ه غير الشتم كقول القائل يا ابن ش ا م ة الوزر والوزر جمع و ز ر ة وهي ا ل ق ط ع ة من اللحم يعرض ب أ ن أ م ه بغي والاندراء ا ل إ س ر ا ع بالقول القبيح والعلا جمع العليا وهي ا ل أ م ر الرفيع الذي يجمل فاعله ومن ا الخليق بالشيء واشتقاق الخليق ل ج د ي ر الخلاقة وهي التمرين وهي من ذلك أن تقول لمن أرف لمن تقول ش ي ئ الخلق قد صار ه ذلك الحسن أي مرن ع ي ه واعتاده ومن ذلك الخلق ذلك ل والخلق القبيح وهو ما عرف به ا ل إ ن س ا ن مما تجري طبيعته عليه وما تتصرف فيه والخلوقة ومنه أيضا الملاسة ومنه الصخرة الخلقاء وكان اخلق الثوب لان واملس وجرى في الاستعمال مجرى ما يصير إ ل ي ه الشيء من العاده التي يجري عليها طبعه فكان هذا مشتق من ان الشيء هذه صفته عند المخبر عنه ان طباعه مهياه لان يفعل كذا وكذا فهو خليق له اي ميسر لذلك مطبوع عليه ويجوز أ ن يكون من أ ن الله تعالى خلق الشيء على ذلك الذي تنتهي إ ل ي ه طباعه و أ م ا أ خ و ا ت هذه ا ل ك ل م ة في هذه ا ل م ن ز ل ة فجدير م أ خ و ذ من ا ل إ ح ا ط ة بالشيء من ذلك سمي الحائط جدارا وقد وأدى وأما يقال أجدر في في الشجر إذا ما بعض بثت طبعه عسن ثمرته فكانه ه و و من ق ل عسى أن يقوم وهو من يقوم توقع وهو ل الذي ش ي ء قد ظ ن ت وقمن من قولك تقمنته من أن آخذه أ إذا ش راجع ف يفوتك ت على ولم أخذه و يكد ل ح ا ل ق ل أصل ل وهو م الى تحته من ا ط ب ا ع راجع فكأنه إ ل مثل معنى خليق وتقول تحريت أ ن أ ف ع ل كذا إ ذ ا تعمدته وقصدته ف إ ذ ا قلت حري بذاك ف ك أ ن ك قلت قاصد له متعمد فهذا قرب بعضها من بعض في باب الاشتقاق و ك أ ن ه ا م و ض و ع ة على معنى قولك فلان في علمي وظني انه لا يفوته كذا وكذا بما تستدل عليه من أ خ ل ا ق ه وطبائعه وتحريه واعتماده لمثله وهذا الاشتقاق في هذه ا ل أ ح ر ف ذكره أ ب و الحسن محمد بن أحمد بن كيسان انتهى قال و الحكم ز ل لح الخفيف الجسمي والسجوري الرجل الخفيف اللحمي قال ل ح ا الخضري جاء, جاء يسوق العكر ا ل ه م ه و م ة السجوري لا مشى م س ي م ة وصادف الغضنفر ا ل ش ت ي م ة الشرح العكر جمع عكر وهي ا ل ق ط ع ة من ا ل إ ب ل و ا ل ه م ه م الكثير ا ل أ ص و ا ت والمسيم الذي يسيم ماله أن يخليه يرعى يقال منه سام المال يسوم و أ س م ت ه أ ن ا دعا عليه بالا يكون له مال يسيمه وقوله لا مشى يحتمل أمرين أ م ح د ه امرين أنه يريد ا ل ش ي ب ا ل ج ل أ ي لا عاش غنيا و ا ل آ خ ر أ ن يكون من قولهم مشى الرجل و أ م ش ى إ ذ ا كثرت ماشيته ومشى المال نفسه كثر ة والغضنفر من صفات ا ل أ س د يراد به ش د ة والشتيم الكريه المنظر انتهى باب القضافة الباب الثالث والعشرون باب الكبر راجع في الألفاظ الكتابية في باب التكبر ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة والثلاثين بعد ا ل م ئ ة وفي فقه ا ل ل غ ة باب الكبر ا ل ص ف ح ة ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة رجل فيه خ ن ز و ا ن ة أ ي كبر و أ ن ش د ذي خنزوانات ولماح شفا الشرح شفا فعل من شفنه ببصره إ ذ ا نظر إ ل ي ه ببوط انتهى ورجل زام إ ذ ا تكلم رفع أ ن ف ه و ر أ س ه وزم ب أ ن ف ه إ ذ ا تكبر ورجل م خ ر ن ط م إ ذ ا كان شامخا ب ر أ س ه و أ ن ف ه والمتفجس المتفتح المتفخر والمتفخر بالراء معا ورجل مزدهن أ خ ذ ت ه خ ف ة من الزهو ومزهو من الكبر وفيه شمخزه اي كبر والمصن وأصنة الشامخ ا ل بأنفه في مخضت وصارت رجل الولد في صلاة قال ة مخضت و ص ر ر ت ج الولد صلاها قال في مدرك ا بن حصن ا ل أ س د ي ل ا ج ع ل لابنه ع ث م ف ن من أ ي ن عشرون لها من أ ن حتى يعود مهرها د ه د ن ا يا كروانا صكا ف ك ب أ ن ا فشن فلما شن بل الذناب عبسا مبنة بالسلح بل عبسا أئب لي ت هذه ا خافض ومشيلا الشرح مصنة سن سنة ه ا ل أ ب ي ا ت قيلت في مصدق على ما ذكره يعقوب فقال خافض ا سن أ ي يجيء إ ل ى ابن لبون فيقول هذا ابن مخاض و ي ك و ن له ابن مخاض فيقول لي ابن لبون والصحيح ما ذكره أ ب و محمد أ ن سبب هذه ا ل أ ب ي ا ت أ ن م ط ر و ق ة بنت عثم بن قواد بن سبيع بن ح س ح ا س تزوجت س ل ا ل بن بغثر بن لقيط بن خالد وهو أ ح د بني قطيه أ م ولد لبغثر بن لقيط وكان مدرك أ ر ا د أ ن يبطل نكاحها فكان على ف ي د عامل من أ ه ل أ ي ل ة يكنى أ ب ا علي فضرب مدركا في ش أ ن هذه ا ل م ر ا ة وقوله فنا أ ي ف ن من الفنون ا ل ع ج ي ب ة من أ ي ن عشرون لها أ ي من أ ي ن يسوق إ ل ي ه ا عشرين من ا ل إ ب ل والدهدن الباطل وحتى متصلة بقوله لأجعل لابنة عثم فنى حتى يعود مهرها باطلا ثم خاطب الولي الذي يريد أ ن ي ط ب ض لها المهر فقال أ ت ر ي د أ ن ت أ خ ذ إ ب ر ي فتاكلها يا كروانا صكه ب ا ز ن ف ك ب أ ن ه تقبض واجتمع وسن السلح فرقه والعبس ما التصق بريشه من سلحه وجف عليه والمبن اللازم له لا يتنحى عنه وعلى هذا الوجه يكون تفسيره انه يرفع اسنانه عند المضغ ويخفضها والمسيل الرافع انتهى وإنه لذو أبهة لذو وعبيه و إ ن ه لذو فخز بالزاي ويفخزوا علي أ ن ي ف خ ر و إ ن ه لذو زهو والزهو ان يستخفه حمق حتى يجاوز قطره وذو جخف وجفخ شديد وذو ع ر ض ي ة و ع م ج ه ي ة و ع ي د ه ي ة وخنزوانه وخنزوه و ن خ و ة وباو وقد باى عليهم ولا أ ع ر ف باواء وقد رواها الفقهاء في ط ل ح ة باواء وهذا كله من التيه والكبر ويقال زمخ ب أ ن ف ه مثل شمخ وجاء مخرنشما مثل مخرنطما و ا ل ع ر ض ي ة أ ن يركب ر أ س ه من ا ل ن خ و ة واطرغم إ ذ ا تكبر والاطرغمام التكبر قال اودح ل ر ا ج ز أ لما ر أ ى الجد حكم وكنت لا أ ن ص ف ه إ ل ا ط ر غ م وجار في القول و أ خ ن ى وظلم الشرح ا ل إ ي د ا ح ا ل إ ق ر ا ر وحكم فاعل أ و د ح يقول لما ر أ ى حكم الجد مني أ ق ر بما ينبغي أ ن يقر به من حقي وانقاد وكنت إ ذ ا أ ن ص ف ت ه ودعوته إ ل ى النصف تكبر وتعظم و ا ل إ خ ن ا ء سوء ا ل ن قال ت ح التفتح بالكلام ورفع الرجل نفسه فوق منزلته قال أ ب و الغريب النصري ترنح بالكلام علي جهلا ك أ ن ك ماجد من آ ل آل بدر ي الشرح آ ل بدر ي من ف ز ا ر ة وهم بيت قيس بن عيلان واشرفهم والماجد الشريف في نفسه وجهلا م ص ط ر منصوب ل أ ن ه مفعول له انتهى ويقال يفيس فاش يفيش إذا فخره وزهي ا ا المفاخرة ل ف ي و علينا يزهى فهو مزهو وكلب وغيرهم يقولون زهوت علينا وفلان يتجمهر علينا إ ذ ا استطال عليك وحقرك ورجل اصيد وقوم صيد إ ذ ا كان متكبرا شامخا ب أ ن ف ه و أ ص ل ه من الصاد ويقال ا ل ص د أحدها وهو يأخذ الإبل في رؤوسها فيلوي أحدها رأسه وهو ورم رأسه ذاء يأخذ يأخذ الإبل الأنف في مثل ل في ر ح يسيل منه مثل منه ز ب د و ي ق ا للرجل ل قد كواه فلان من الصاد ف ب ر أ إ ذ ا ذهب ما في ر أ س ه من الجنون والفخر ويقال للرجل هو ن ا ب خ ة من النوابخ إ ذ ا كان متجبرا قال ساعي قال ساعده بن ج ؤ ي ة يهدي ابن جعشم ا ل أ ن ب ا ء نحوهم لا منتا عن حياض الموت والحمم يخشى عليهم من ا ل أ م ل ا ل ن ا ب خ ة من النوابخ مثل الخادر الرزم الشرف ابن جعسم ه وكان سراقة ابن ا م ل ب ج عند م المدلجي من بني كنانة وكان ن ع الحارث ا بن ابي شمر الغساني ب الشام فلما اراد الحارث غزو بني ك ن ا ن ة بعث اليهم س ر ا ق ة يعلمهم انه يريد غزوهم فلم يحذروا فنزل عليهم الجيش فاستباحهم و ا ل م ن ت أ ى المتباعد يقول لا تباعد عن أ م ر لا بد من نزوله ولا يمكن الذي حضر حينه أ ن يدفع عن نفسه والحمم ا ل أ ق د ا ر يقال قد حم ذلك ا ل أ م ر أ ي قدر وفي يخشى ضمير يعود إ ل ى ابن جعشم عليهم أ ي على بني ك ن ا ن ة والخادر ا ل أ س د والرزم الذي رزم في مكانه لا يبرح وقيل الرزم الذي يرزم أ ن يصوت على فريسته و ا ل ر ز م ة الصوت وقال م ر ة أ خ ر ى ن ا ب خ ة رجل عظيم ا ل ش أ ن ضخم ا ل أ م ر والرزم الذي يرزم على قرنه أ ن يبرق عليه وهو ا ل ب ر ت انتهى والبلخ المختال بلخ بلخاً والأبلخ المختال بلخا التائه بلخ و أ ن ش د ل أ و س بن حجر فلا و إ ل ه ي ما غدرت ب ذ م ة و إ ن أ ب ي قبلي لغير مذمم يجود ي ويعطي المال من غير ظ ن ة ويخطم أ ن ف ا ل أ ب ل خ المتغشم الشرح يمدح نفسه ويقول أ ن ا غير غادر وكان أ ب ي لا ي أ ت ي من ا ل أ م و ر ما يذم عليه وفي يجود ضمير يعود إ ل ى أ ب ي ه و ا ل ظ ن ة ا ل ت ه م ة أ ر ا د أ ن ه لا يكسب المال من وجه قبيح والمتغشم الظالم انتهى والتدكل وألهتها ارتفاع الرجل عن نفسه قال الراجز الطبا تدكلت نفسه عن بعدي وألهتها ونحن نعدو في الشرح خ ب ا والجرن ا ر ل تعظمت بعد مفارقته و ا س ت غ ل ت بالطبن وهي جمع ط ب ن ة وهي اللعب التي يلعب بها ا ل إ ن س ا ن نحو الشطرنج و ا ل أ ر ب ع ة عشر وما أ ش ب ه ذلك وقيل الطبن السدر ل ع ب ة لهم تعرفها ا ل ع ا م ة يتصل خ خطوطا خطين وخطين ط بالطول و ن أربعة بالعرض ي بعضها ببعض ك ه ي ئ ة ويخطون خطوطا اخر و ا ل ع ا م ة تقول لها الصدر والجرن الارض أ ر ض ل ل ل غ ي وهي ظ ة ا ج ل والخبار ل ا ر أ ذات ا ل ج ح ر ة وفيها لين انتهى ويقال رجل مختال وخال وذو خيلاء وذو خال قال ا ل ن ا ب غ ة يا ابن الحي انه إ لو لولا ا ل إ ل ه وما قال الرسول لقد أ ن س ي ت ك الخال الشرح الخال المختال والخال الخيلاء يهجو سوار ا بن أ و ف ى القشيري والحيا جد سوار يقول لولا خوفي من الله ومن م خ ا ل ف ة رسوله لهجوتك هجاء يذهب خيلاءك انتهى وقال رجل فيه ع ن ز ه و ة أ ي خيلاء والجخيف أ ن يفتخر الرجل ب أ ك ث ر مما عنده وهو أ ي ض ا صوت من الجوف اشد من ا ل ع ط ي ط وفجس يفجس فجسا وتفجس تفجسا وهو التكبر ورجل فيه ج ب ر ي ة و ج ب ر و ة وجبروت و ج ب و ر ة قال مغلس بن لقيط ا ل أ س د ي لئن غضبت قيس لقيس لتغضبا لنا منهم أ ن ن ر أ م الضيم خندف ف إ ن ك إ ن عاديتني غضب الحصى عليك وذو ا ل ج ب و ر ة المتغطرف السرح ويروى المتغترف وهو المتكبر غ ت ت ر ف وهو ا ل م تقدم مغلس إ ل ى أ م ي ر كان على أ ض ا خ ة وهو موضع معروف فحكم عليه بشيء أ ن ك ر ه واتهمه مغلس ل أ ن خصمه من قيس و ا ل أ م ي ر من قيس فقال ق ص ي د ة يذكر فيها ما جرى منه يقول ل ل أ م ي ر إ ن جرت علي وتعصبت من أ ج ل قيس ف إ ن من خندف والسلطان لنا فينا فإن غضبت غضب الناس كلهم انتهى ويقال ا ل س جايضنا الناس بفلان فاخرناهم به وجامخناهم به وفايشناهم بمعنى واحد وفي ر أ س ه ن ع ر ة إ ذ ا كان متكبرا ويقع في بعض النسخ الشمخز الطامح النظر ويقال إ ن فيه لثم خزيزه اذا كان متكبرا قال رؤب ة بناء, بناء كل مصعب ثم خزي ويقال هو يمشي ا ل ج ي ض ة وهي م ش ي ة يختال فيها صاحبها قال رؤب ة إ م ا تري دهرا حناني ح ف ظ ا أ ط ر الصناعين العريس القعضا من بعد جذب الحفض م س ي مصدر حفظت العود وغيره إ ذ ا حنيته والعطف والعريس الهودج والقعض الجديد والجذب تحريق يديه في تبختره والمرجم الماضي الذي يرجم بنفسه السير ة من نشاطه والمنقض المسرع يقول ان تريني ايتها ا ل م ر أ ة قد ح ن ت د ه ر عظامي بعد ان كنت ا م س ي ا ل ج ي ض ة فربما كان يفديني من يصحبني ويكون معي لما يرى من افعالي انتهى انتهى باب الكبر الباب الرابع والعشرون باب ا ل أ ص ل والكرم راجع كتاب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة ا ل ص ف ح ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثين إنه إنه إذا لمن ضئضئ صدق أي من يوسن يناطحها قرنا أرومتهم أرومه أصل صدق والأرومة الأصل ويقال إنه لفي كرم أرومتهم قال صخر الغي يوسن إذا يألم كرم ضئضئ صدق صدق صخر نقلو أي تيسة ي ه ويقال رجلا من م أخذ ماله هو يألم قرنا أي يألم قرنه جعل الفعل قرنا ل وجعل الذي كان في ا ا مفعولا انتهى ع ل و ق ا ل هو في محد ك صدق ومحقد ك د د ص و م ح ك صدق وجنس صدق و إ ر ث صدق و ق ن س صدق ق ا ل العجاج من قنس مجد فوق كل قنس في الباع انباع ويوم الحبس الشرح ويروى من قنص صدق يمدح عبد الملك ا بن مروان يقول هو من أ ص ل كريم والباع السعه وقوله انباع اي مدوا ابواعهم وانبسطوا في الكلام ويوم الحبس يوم الصبر يقول هو صبور يوم ا ل ش د ة ومتكلم وخطيب إ ذ ا مد الناس أ ب و ا ع ه م وذكروا مفاخرهم واباءهم انتهى ويقال إ ن ه لمن س ن خ صدق و إ ن ه لكريم النحاس والنحاس أ ي ا ل أ ص ل و أ ن ش د يا أ ي ه ا السائل عن نحاسي أ و نحاسي قصر مقياسك عن مقياس ي الشرح مقياس الشيء مقداره الذي يماثل أ ي قصر مقدارك عن مقداري و إ ن قاسك إ ل ي قائس انتهى ويقال إ ن ه لكريم النجار والنجار والجذم ا ل أ ص ل والسنخ و ا ل أ ر و م و ا ل أ ر و م ة والبنك والعنصر والعنصر بفتح الصاد وضمها والعرق والعيس والسر والمركب والمنبت هؤلاء كلهن في ا ل أ ص ل و أ ن ش د ا ل أ م و ي أ ن ا من ضئضئ صدق بخ وفي أ ك ر مبني حذلي من عزاني قال عزاني من ه ب س خ ذا أكرم أ ص ل السرح بخ مبني على السكون ل أ ن ه اسم للفعل كما تقول ص ا وم والفعل الذي بخ اسم له اعجب يريد اعجب من كرمي كما ان ما في موضع اسكت وقوله بهبه مثل بخبخ بخ ومن جعل الاسم ن ك ر ة نون وكسر الحرف الساكن فقال بخ بخ والحزل الحجر حجر الانسان يعني أ ن ه ربي في أ ك ر م حجر أ ي أ م ه ك ر ي م ة ش ر ي ف ة ليست ب أ م ة وعزاني رفع نسبي يقال عزوته إ ل ى أ ب ي ه وعزيته لغتاه ن انتهى الحنج والبنج حنجه وبنجه قال والكرس الأص الإص آصاص والعكر يقال ومثله وجمعه ومثله إلى و ك رجع ر ع وصار فلان إ ل ى قحاح ا ل أ م ر وقحاح ا ل أ م ر أ ي أ ص ل ه وخالصه وقولهم د أصبت الأمر أي خالصه قحاح ق و لئيم قح و أ ع ر ا ب ي قح من هذا وقال القلاخ في الاص ومثل سوار رددناه إ ل ى إ د ر و ن ه ولوم اصه على الرغم موطوء ا ل ح م ا مذللا الشرف د ر و ن ه قبيح فعله وقدره والاذرون الوسخ الذي يكون على البدن والحمى ما يحميه من مرعى أ و غير ذلك يمنع من أ ر ا د ه منه وفي الرجز تضمين في موضعين وهو قبيح جدا ل أ ن حروف الجر تكون مع ما تدخل عليه كشيء واحد لا يفصل بينها وبين ما تعمل فيه بشيء و آ خ ر البيت في تقدير آ خ ر الكلام وتمامه ولا يقع حرف الجر في آ خ ر الكلام وهو يحتاج أ ن يوصل بمعموله ولا يكون معموله قبله وموطوء منصوب على الحال وهو حال من الضمير المنصوب برددنا والعامل فيه رددنا انتهى قال والبؤبؤ ا ل أ ص ل قال جرير حتى تناهينا بنا إ ل ى الحكم خ ل ي ف ة الحجاج غير المتهم في ب ؤ ب ء المجد و ض ئ ض الكرم السرف يريد حتى تناهت ا ل إ ب ل بهم في السير إ ل ى الحكم بن أ ي و ب بن يحيى بن الحكم الثقفي ا وهو ممن لا يتهم في نصر الحجاج وبني أمية اميه ه ويقال ل أ ه م طخسا أ أصلا و إ ن للئيم القرس الأصل قال أبو الغريب النصري إن أخر من أسرتنا. ألأمنا أي امرأة من ما أسرتنا طخسا إذا أخر ننتسب أبو إن عرب والله علينا ظالما ثم استمر مستنيعا في الكذب اوقعه الله بسوء سعيه في ام صبور فاودى و ن ش ب ان لئيم الارث غير نازع عن ودء جاريه القريب والجنب و الشرف قوله أ خ ر من أ س ر ت ن ا قدم عليهم من هم أ ش ر ف منه والتعريب ا ل إ س ا د يقال عرب علينا أ ي أ ف س د علينا والوزء الشتم و ا ل ا س ت ن ا ع ة الذهاب في الشيء والاستمرار فيه ويقال وقع في أ م صبور إ ذ ا وقع في أ م ر لا منفذ له ويقال أ م صبور هي ا ل ه ض ب ة التي لا منفذ لها و أ و د ى هلك ونشب بقي مكانه انته قال و إ ن ه لكريم النجر يتبعن ر ي ي ورادا عديلا صدره مشرفا عبل المحاري جسره متئد المشي قليلا نفره أ ك ر م نجر الناجيات نجره الشرح ويروى, ويروى الناجرات الوراد الفحل الذي يتقدم ا ل إ ب ل في السير إ ل ى الماء و أ ر ا د أ ن النوق تتبع الوراد وهو فحلها والعديل المعتدل والعبل الغليظ والمحال فقار الصلب والجسر العظيم الطويل والمتئد الذي يمشي على تؤذى ونفره نفوره فصدره مرفوع بعديل وفيه أ م ا جسره ج و ز أن أ ن يرفع على قبح د قام مقام الفاعل في مشرفا في ع ويكون ل من وصف للفصل بين مشرفا وبين جسره بصفه ة صفة الأول فإن قيل لما لا قيل يجعل عبل من صفة مشرفاً ويرفع فإن مشرفا من ج ر س به قيل ل ا يجوز أن تصف اسم ا ل ف ا ع ل إذا أعملته عمل الفعل كما لا أعملته عمل ي ولو ص ف ا ف ع ل ل و قلت عبل المحال جسره يرفع عبل برفع ب ع لكان ل الكلام واضح ا ل إ ع ر ا ب وكان جسره م ب ت د أ وعبل المحال خبره و ا ل ج م ل ة وصف لوراد ولعل التغيير عمل النقلة في شعره انتهى في من قال و إ ن ه للايم القرق أي الأصل قال دكين السعدي ليست من القرق ا ل ب ط ا ء دوسر قد سبقت قيسا و أ ن ت تنظر الشرح اسم له دوسر فرس يقول ليست دوسر من نسل خيل بطائي في العدو يقول, يقول هي جواد من نسل قيس فحذف انتهى باب ا ل أ ص ل والكرم الباب الخامس والعشرون باب ا ل ط ب ي ع ة و ا ل س ج ي ة راجع في الالفاظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب كرم الطباع ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة والستين بعد ا ل م ئ ة وباب سلك فلان في ط ر ي ق ة فلان ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة يقال إ ن ه لكريم النحيته و ا ل ط ب ي ع ة و ا ل س ل ل ي ق ة و ا خ ل ي ق ة و ا ل ض ر ي ب ة و ا ل غ ر ي ز ة والسوس والتوس و ا ل س ر ج و ج ة و ا ل س ج ي ج ة و ا ل س ج ي ة و ا ل س ل ي ق ة ومنه وفلان ي ق ر أ ب ا ل س ل ي ق ي ة معناه بطبيعته لا بالتعليم و إ ن ه لطيب السعوف يعني الضرائب وليس للسعوف واحد و إ ن ه لطيب التخوم وهي مثل السعوف ويقال هو على آ س ا ن من أ ب ي ه و أ ع س ا ن من أ ب ي ه واسال من أ ب ي ه يريد طرائق أ ب ي ه و أ خ ل ا ق ه وفيه شناشن من أ ب ي ه ومنه المثل ش ن ش ن ة أ ع ر ف ه ا من أ خ ز م يعني ط ر ي ق ة ويقال تقيل اباه وتصير اباه وتقيضه وما ترك من ابيه مغداه ولا مراحه يعني من الشبه ولا مغدا ولا مراحا ويقال اذا استوت اخلاق القوم هم على شرجوجه واحده ومرن واحد ومرس واحد وهم على منوال واحد ورموا على منوال اي على ر ش وتركناهم على سكناتهم ونزلاتهم وربعاتهم وربيعاتهم معا إ ذ ا كانوا على حالهم وكانت ح س ن ة ج م ي ل ة لا ي ق و ل في غير حسن الحال انتهى باب الطبيعة والسجية الباب السادس والعشرون باب حدة الفؤاد والذكاء راجع في الألفاظ الكتابية في حدة باب سداد ا ل ر أ يقال الصفحة السابعة والعشرين المئتين وثباة الجنان الصفحة الثالثة والعشرين وفى فتح بعد الرأي رجل حديد الفؤاد وشهم الفؤاد وذكي الفؤاد ونز الفؤاد كله من ح د ة القلب ويقال للغلام ما انزه إ ذ ا كان كيسا خفيفا ويسمى السرير الذي يحرك فيه الصبي المنز قال ر ب ة ع ل ي ت أ ن س ا ئ ي وكور الغرز على حزابي جلال وشز ي أ و ب ش ك واخد الظليم النز الكور الرحل وغرزه ركابه والحزابي الغليظ وكذا الوشز و ا ل د ل ا ل من ا ل إ ب ل الذي قد استوفى ا ل أ س ن ا ن أ ي انتهى إ ل ى المخلف بعد البازل أ و بشكا عطف على ح ز ا ب ي يريد أ و ن ا ق ة بشكا او على ن ا ق ة بشكا وهي التي تبشق المشي أ ي تسرع ووخد الظليم منصوب ب إ ض م ا ر يخد وخدا مثل وخد الظليم والوخد ا ل إ س ر ا ع انتهى قال والفؤاد ا ل أ ص م ع و ا ل ر أ ي ا ل أ ص م ع الذكي و الاصمعان القلب الذكي و ا ل ر أ ي العازم و رجل حميز الفؤاد إ ذ ا كان شديد الفؤاد قويه و يقال تكلمت ب ك ل م ة حمزت فؤادي أ ي قبضته و فلان أ ح م ز أ م ر ا من فلان إ ذ ا كان منقبض ا ل أ م ر مشمرا قال الشماخ قال له ب ا ي ع أ خ ا ك ولا يكن لك اليوم من ربح من البيع لاهز فلما شراها فاضت العين ع ب ر ة وفي الصدر حزاز من اللوم حامز الشرح وصف قوسا ب ا ل ج و د ة و أ ن صاحبها أ ر غ ب في بيعها وزيد في ثمنها ز ي ا د ة بعد ز ي ا د ة وقيل له لا يكن لك لاهز عن البيع و ا ل ا ه ز الصارف فلما باعها ن د م و بكى و ا ل ح ز ا ز ا ل و ج د ا ل ش د ي د الذي ي ح ز في ص د ر ه و ا ل ح ا م ز ا ل ش د ي د ل ل ذ ي ي ق ب ض فؤاد هو يؤلمه انتهى قال و إ ن ه ل ح و ل ق ل ب إ ذ ا كان ذ ا ه ي ل ة و ت ص ر ف في ا ل أ م و ر قال ابن أ ح م ر هل يهلكني بسط في يدي او يخلدني منع ما ادخر او ينسى ان يومي الى غيره اني حوالي واني حذر الشرح الحوالي مثل الحول والبست أ ن يبسط ما في يده من المال وينفقه و ن س أ ت الشيء إ ذ ا أ خ ر ت ه يقول هل يهلكني جودي أ و يخلدني منع نفسي من الجود أ و يؤخرا يومي اني بصير ب ا ل أ م و ر عالم بخيرها وشرها و أ ن ي وما بعدها ف ا ع ل ة ي ن س ا و أ ن ي حذر عطف علي انتهى قال والخشاش من الرجال الخفيف المتوقد قال طرفه أ ن ا الرجل الجعد الذي تعرفونه خشاش ك ر أ س ا ل ح ي ة المتوقد الشرح الجعد ش ر ح ا ل يحتمل أ ن يريد أ ن ه جعد الشعر ويجوز أ ن يريد أ ن ه متقبض في نفسه يتقبض من ا ل أ ش ي ا ء حتى ي ت أ م ل ه ا ومن روى الضرب فهو الخفيف الجسم القليل اللحم يصف نفسه بالذكاء و ر أ س ا ل ح ي ة كثير ا ل ح ر ك ة يريد أ ن ه خفيف فيما أ خ ذ فيه من عمل انتهى ويقال رجل نقاب أ ي عالم قال أ و س بن حجر نجيح مليح أ خ و ماقط نقاب يحدث بالغائب الشرح بهذه القصيدة فضالة الأسدي النجيح المنجح فيما والمليح الرواة الذي يقال الناسي مثل أليم من مؤلم ذكر بعض أنه الذي برأيه. يقال قريش ملح شيء يستشفى قريش يرسي ذكر برأيه نجيح منجح فيه ويكون بهذه بعض أنه أخذ من من من اي يستشفى ب ر أ ي ه م ويجوز أ ن يكون من م ل ا ح ة الوجه والماقط مجتمع الناس في القتال يريد أ ن ه شجاع ي أ ل ف الحروب وقوله يحدث بالغائب يريد أ ن ه صحيح ا ل ح د ث جيد الظن إ ذ ا ظن شيئا لم يخلف ظنه وكان ابن العباس نقابا ن ت ه ى قال ورجل ق ف ل ة ورجل يلمعي و أ ل م ع ي إ ذ ا كان حافظا لما يسمع و إ ن ه لقناقن وقنقن اذا كان لا يخفى عليه شيء ويقال للرجل الذي يعرف مقدار الماء من وجه ا ل أ ر ض قناقن وقنقن ابو الجراح قال إ ن ه لرجل زنبور خفيف ظريف والحولول المنكر الكميش قال أ ن ش د ن ي نوال و أ ب و محمد ا ل ف ق ه س ي يا زيد أ ب ش ر ب أ ب ي ك قد قفل أ ت ا ك إ ن لم ينقطع باقي ا ل أ ج ل حولول إ ذ ا ون القوم نزل عس أ م ا م القوم دائم النثل قد شاب صدغاه وفيه معتمل الشرف وروى غيره علباء أ ب س ر ب أ ب ي ك والقفل والقفل الرجوع من السفر أ ت ا ك رجع إ ل ي ك إ ن لم ينقطع اجله وولا القوم فتروا وكلوا يقول إ ذ ا لم يكن فيهم من ينزل للحداء وقود ا ل إ ب ل نزل هو والعس الذي يعص حول القوم يلتمس هل يرى شيئا يكرهونه حتى يدفعه عنهم والنسل والنسلان ضرب من العدو وفيه معتمل أ ي قد ساب صدغاه وهو قوي انتهى قال والزلزل الخفيف و أ ن ش د للجهني ك أ ن ه بصريه صوافق لما ح م د ه ك ن ة وحالق منه و أ ع ل ى جلده شرانق يتبعهن زلزل موافق الشرح ا ل ب ص ر ي ة السيوف م ن س و ب ة إ ل ى ب ص ر ة والصوافق الضوارب لما ح م د ه منعت منه و ا ل ك ن ة من الجبل شبه ا ل س ر ب فيه والحارق الموضع المرتفع و أ ك ث ر ما يوصف بذلك الجبل والشرانق ا ل م ت خ ر ق ة ولا و ا ح د له والزلزل في هذا الموضع الراعي يصف إ ب ل ا ويذكر أ ن ه ا حسان ك أ ن ه ا سيوف م ج ر د ة يعني أ ن ه ا قد سمنت فجلودها تبرق وهي ملس ن ليس بها آ ث ا ر دبر و ي د و ز أ ن يريد بقوله لما ح م ت لما حمت الراعي من الجبل ك ن ة وحارق قال أ ب و محمد و أ ظ ن أ ن ه قد روي لما حمته بتخفيف الميم وكسر اللام أ ي لما حمته هذه الابل من الراعي ويعني بذلك أ ن ه ا حمت نفسها منه بسمنها وحسنها وجعل أ س ن م ت ه ا ب م ن ز ل ة الجبال ويجوز أ ن يعني ب أ ع ل ى جلده ثيابه أ ي قد تخرقت يتبعهن يتبع ه ن يتبع ا ل إ ب ل زلزل موافق لها يقوم بصلاح أ م ر ه ا انتهى قال والقلقل وقوم قلاقل قال والضرورة ممال الكيس الخفيف في السفر المعوان ومثله البلبل وقوم قلاقل وبلابل قال الشاعر ستدرك ما تحمل حمارة وابنها ومثله ستدرك تحمل في قلائص رسلات وسعث بلابل الشرح الحمار اسم ح ر ة وابنها الجبل أ و المكان الذي يجاورها والرسلات السهلات السير و ا ل أ ش ع ث المنتشر الشعر وفيه وسخ أ ي ستدرك ما منعته هذه ا ل ح ر ة هذه القلاص و إ ن م ا يريد أ ص ح ا ب ه ا انتهى قال والزول الولاج الظريف الخراج قال كثير بن مزرد لقد أ س و ق بالكرام ا ل أ ز و ا ل معديا لذات لوث شملال الشرح المعدي الذي يحملها على العدو واللوث القوة يريد ناقة قوية والشملال الخفيفة انتهى قال والبزيع الظريف الحلو المجزئ على يريد قوية بزع ب ز ا ع ة والحلو الذي يستخفه الناس يكون خفيفا على أ ف ئ د ت ه م ومنهم الشمري و ا ل أ ح و ذ ي وهو السريع في جميع ما أ خ ذ فيه المجزئ له و أ ص ل ه في السفر قال العجاج فشمرت وانصاع شمري آ ل وما في ضبرها ألي الي ش ر و ي ر و ا فانشمرت يصف كلاب صيد وثور وحش يقول شمرت الكلاب في طلب الثور وانصاع الثور أ خ ذ على شق في العدو من الكلال لا الكلاب شيئا تقدر عليه شيئا تركت تقدر د ع من ومن إلا فعلته والثور ل يخرج جميع ما ع د ه الرجال ن ت ه ى ق ا ومن ا ل الصنع وهو الذي ما ر أ ت عيناه فتكلفه صنعه ويقال للسان صنع إ ذ ا كان شاعرا و ا م ر أ ة صناع ورجال صنع و ن س و ة صنع ا ل أ ي د ي وهو الرفق بالعمل ورجل صنع اليدين م ك س و ر ة الصاد قال الطرماح فلبست للحرب العوان ثيابها وشببت نار الحرب فهي توقد بالوا مخافتها على ن يذكر ر الخطير وردوا ا واستسلموا فأخمدوا ن ه م ل بعد ي ه طريقه المتهدد و لأول ورأى ورجى موادعتي ا سبيل اليدين وأيقن أنني مرة ب صنع اليدين بحيث يقوى الشرح يذكر حال ي يقوى ث أ ص د عدوه و أ ن ه فعل به ما اضطره إ ل ى أ ن يرجو أ يوادعه أ ي يسالمه والخطير الخطران وقوله كره ل أ و ل م ر ة أي أ والكلام ل مرة و م ق ح م ة والاصيد الذي به الصيد وهو داء ي أ خ ذ البعير في ر أ س ه فيرفع ر أ س ه حتى يقوى فشبه المتكبر به لرفعه ر أ س ه ن خ و ة فاذا أ ر د يدري أنه بالأمور عالم كيف ي ل وقوله من تكبر ب ل بالوا على مثل مخافتها مخافة نيرانهم فأخمدوها وإنما هذا مثل انتهى فإذا أي حربي قالوا صنع م ف ر د ة فهي م ف ت و ح ة م ح ر ك ة النون ورجل فطن وامرأة فطنة وفهم وفهمة و فطنة ل ب ي قال ولبيقة ولم و ي ع ر ف ي اوس ل ل الحديد ي اللسان ا ل ق بن حجر اليلمعي الذي يظن لك الظن ك أ ن قد ر أ ى وقد سمع الشرح يمدح فضالة ابن الأسدي في انتهى كلتة مرسية يمدح في قال اللوزعي الحديد ا ل ل س ا ن البين و إ ن م ا هو فوعلي من التلزع يقال للرجل يتلزع كما تلزع النار ورجل ندب خفيف ظريف ورجل قبيض بين ا ل ق ب ا ض ة وكميش بين ا ل ك م ا ش ة وهما من الرجال الظريف و أ ن ش ذ ا يعجل ذا ا ل ق ب ا ض ة ا ل و ح ي ة أن يرفع المئزر عنه الشرح م ئ ز ر عنه ي ئ ا ا ل ش وصف ماء ملحا شديد ا ل م ل و ح ة يسلح من يشربه فيعجله من أ ن يرفع مئزره والوحي العجل والوحى السرعه ة ا ن ت ى قال والشفن الكيس ورجل تبن بين التبانة والتبانية إذا كان فطنا ورجل تبن بين والوحواح الحديد النفسي المنكمش حاشية قال أ ب و العباس الوحواح من قولك توحى اي أ س ر ع وهذا الذي ذكروا عنه سهو ظاهر ل أ ن الوحواح من مكرر الفاء مثل الوحوحه ونظيره من الصحيح قلقلت و ص ل ت و ق و ل ت وقولهم توحى انما فاؤه واو وعينه حاء ولامه ي ا ولا تكرير فيه تمت ا ل ف رواع ا ء رجل ر إ ذ ا كان حي ا ن ف س ذكيا قال أ ن ش د ن ا أ ب و الوليد سار ل أ ش ي ا ع أ ب ي مسلم سير رواع غير ثنيان ي الشرح الثني والثنيان هو الذي لم يبلغ أ ن يكون سيدا ويجوز أ ن يكون المراد في هذا الموضع المسترك المستضعف انتهى انتهى باب ح د ة الفؤاد والذكاء الباب السابع والعشرون باب ا ل ش ج ا ع ة راجع في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ت ا ب ي ة باب ا ل ش ج ا ع ة ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة والستين وفي فقه ا ل ل غ ة ما يختص ب ا ل ش ج ا ع ة وتفصيلها وترتيبها الصفحة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين النهيك من الرجال الشجاع الشديد والقتال نهاكة وهو من الإبل القوي الشديد وقد وهو من من نهك ويقال رجل ينهك في العدو أ ي يبالغ فيهم ونهكته الحمى ن ه ك ة س د ي د ة و أ ن ه ك من هذا الطعام أ ي بالغ في أ ك ل ه ورجل منهوك أ ي بلغ منه الوجع والناهك الشجاع الناهك لقرنه وكل مبالغ في جميع ا ل أ ش ي ا ء ناهك والكمي ا ل س د ي د ك أ ن ه يقمع عدوه وكما شهادته أي قال م ع ه ف م ي ظ ه ه ر ابو قال أ زيد هو الجريء المقدم إ ن كان عليه سلاح و إ ن لم يكن والجمع ك م ا ت والغشمشم الذي يرتب ر أ س ه ولا يثنيه شيء عما يريد ويهوى والصهميم نحوه قال أ ب و زيد هو السيء الخلق الشجاع الجافي والصهميم من الإبل الذي يزم ب أ ن ف ه ويخبط بيده و ي ر ق ض برجله وبالرجل والبعير ص ه م ي م ة قال يرعي الصهاميم وان تصهمم وقال رؤبه ان تميما علقت ملموم ة قوم ترى واحدهم ص ه م ي م ة للناس في ناديهم غشوما لا راحم الناس ولا مرحوما ة ل ش ر في نسخة لا يرجم نسخة الناس لا وكذا ل الغشوم الذي يغشم الناس أمرهم يغلبهم عليه والملموم هو المصلح ل ا ا مرجومة يغشم أمرهم م هو ح م وغشوم وصف بصهميمة الوثير وصف و ك قوله لا ر ح م الناس يريد أنه يتعدى ر ي ي د أنه عليهم ولا يرحمونه ه يعاملهم به م مما ل ا ي ر ح م و إ ن وقع في ش د ة وقد رواه بعضهم لا يرجم الناس ولا مرجوم بالجيم فيهما و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى بالحاء عليها الناس انتهى قال والرابط والمسعر يوقذ وإنه لأحوس وهو قوم حوسن الجأشي الذي الفرار يقفها الذي الحرب البطيء البراحي مكانه القتال لجرأته يربط نفسه عن من في من في ويقال للرجل إ ذ ا تحبس و أ ب ط أ مازال يتحوس حتى تركته و إ ب ل حوس بطيئات التحرك عن م ر ع ا ه يقال جمل أ ح و س و ن ا ق ة حوساء ب ي ن ة الحوس والمغوار ذو الغارات وهو بين الغوار من قوم مغاوير والباسل الشجاع و ا ل ب س ا ل ة ا ل ش ج ا ع ة وتبسل في وجهه أ ي كره منظره و إ ن م ا قيل ل ل أ س د باسل ل ك ر ا ه ة وجهه وقبحه وما أ ر س ل وجه فلان قال أ ب و ذ ؤ ي ب يقولون لما جست البئر أ و ر د وليس بها أ د ن ى زفاف لواردي وكنت ذنوب البئر لما تبسلت وسربلت أ ك ف ا ن ي ووست ساعدي الشرح الأبيات حاله إذا مات وحال أهله وأصحابه أهله ذكر هذه في الذين ي ح ض ر وعبر ن ه ن د موته و ع عن القبر بالقليب والبئر والجس كنس البئر حتى تخرج ح م أ ت ه ا ويصفو م ا ء ه ا و أ ر ا د ها هنا ت س و ي ة اللحد و إ خ ر ا ج التراب منه واوردوا أ ي أ د خ ل و ه القبر والزفاف الشيء اليسير من الماء ي ق ويقال ل ه ب ببئر ر وليست و ذ ن نفسه حين ينزل و الدلو ب ب ا جعل إلى ل ق رجل بمنزلة البئر وتبسلت منظرها انتهى الدلو إلى انتهى. ويقال وكرها ر فضع نجد وذو نجده و ا ل ن ج د ة ا ل ب أ س و إ ن ه ل ب ه م ة من قوم بهم وهو الشجاع الذي لا يدرى كيف يؤتى وحائط مبهم ليس فيه باب و ا ل أ ب ه م ا ل م ص م ت قال العجاج بحيث دل قدما لم ت ذ ا م فهزمت ظهر السلام ا ل أ ب ه م ي الشرف وصف أ م ر المسجد الحرام و ا ل ك ع ب ة والحجر الذي فيه أ ث ر قدم إ ب ر ا ه ي م و ا ل ه ز م ة مثل الوقر في الحجر وهو أ ن ترى منه موضعا منخفضا انتهى قال و ا ل أ ب ه م المبهم الذي لا صدع فيه ولا خلط وفرس بهيم لم يخلط لونه سواه و أ ب ه م علي ا ل أ م ر أ ص م ت ه فلم يجعل فيه فرجا اعرفه ويقال في ا ل ب ه م ة إ ن ه شبه ب ا ل ف ئ ة و ا ل ب ه م ة ا ل ج م ا ع ة ورجل ث ب ت في الحرب وثبيت و ا ل م س ي ع الجريء و ا ل م ج ذ ا م ة الذي يقطع ا ل أ م ر والصارم القاطع و إ ن ه لمصع بالسيف و ا ل م م ا ص ع ة ا ل م ج ا ل د ة بالسيوف والهصور الشديد الغمز إ ذ ا أ خ ذ القرن يقال هصره يهصره هصرا ومنه اشتق مهاصر ورجل شجاع من قوم شجع ولا يقولون شجعان والشجاع الجريء المقدم وقد تكون ا ل ش ج ا ع ة في القوي والضعيف و ا م ر أ ة ش ج ا ع ة الفراء يقال رجل شجاع وشجاع وقوم ش ج ا ع ة مثل ش ب ب ة و ش ج ع ة مثل ص ب ي ة وشجعان مثل صبيان ابو عمرو يقول قوم شجعان وشجعان وشجعاء و ش ج ع ة و ش ج ع ة قال طريف بن تميم العنبري فتعرفوني أ ن ن ي أ ن ا ذ ا ك م ش ا ك سلاحي في الحوادث معلم حولي ف و ا ر س من أ س ي د ش ج ع ة و إ ذ ا حللت فحول بيتي خضم ا ل ش ر ح ر و ا ي ة أ ب ي عمر وحده ش ج ع ة بفتح الشين كانت الفرسان في ا ل ج ا ه ل ي ة عند اجتماع الناس بعكاظ في وقت الحج يعتجرون لئلا يعرف من قد أ ص ا ب من الدماء فأتى طريف سوق عكاب ف ر أ ى قوما ينظرون بوجهه وكان من مقدم الفرسان فحسر اللثام وقال أ ب ي ا ت ا منها هذا فتعرفوني أ ي ع ر ف و ن ي أ ي أ ن ا ذ ا ك م الذي كنتم تخبرون به وتحبون أ ن تشاهدوه والشاكيز ا ل ش و ك ة يريد أ ن سلاحه جديد و المعلم الذي يجعل لنفسه ع ل ا م ة نحو أ ن يلبس شيئا على درعه أ و على بيضته أ و على شيء مما يكون عليه وأسيد قبيلة من هو وخضم وخضم موضع وقيل معروفة أسيد اسم الخامس قبيلة تميم تميم تميم هي قرية معروفة. الشريط قبار لقب بن بن بن للعمبر بن بن العمر من عمر عمر انتهى انتهى من كتاب تهذيب ا ل أ ل ف ا ظ لابن الستيد سجله فائز عبد القادر شيخ الزور وذلك في الرابع من شهر شعبان سنه اربع عشره واربعمائه والف للهجره الموافق شهر كانون الثاني سنة وتسعمائة